أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون اِفْكَنَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةَ فِى النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَخِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ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 والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين